يتقدم جميع منسوبي مدرسة الملك خالد الثانوية بأسمى آيات التهاني وأجمل عبارات التبركات للأستاذ عبد الله محمد الشهري بمناسبة زواجه المبارك نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه المناسبة بداية حياة مليئة بالفرح والطمأنينة وان يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير وأن يرزقهما السعادة الدائمة والمودة والرحمة وأن يتمما لهما على خير ويكتب لهما حياة زوجية عامرة بالمحبة والاستقرار والبركة سفير الثقافة المؤسسية بتعليم الطائف الأستاذ مشهور الحارثي